هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم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 هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم, لو رؤوسهم وعيتهم يصدون وهم مستكبرون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 والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا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 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أياتين بفاهشة مبينة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 فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدن منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعب به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 ولا إِسْنَعَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنِّي رُتَبْتُمْ فَعِدَتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُرْ وَلَا إِسْنَعَ مِنَ الْمَحِيضِ من وعُلَاءُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِلَّهَا يَجْعَلْهُ مِنْ أَمْرِهِ يُصْرَعُ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إلَيْكُمْ وَمَن يَتَقِلَّهَا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَهُ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمعوا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له ليوم فقذ سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فاليوم فق من ما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه سيجعل الله بعد عصرين خصرة وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا كرا فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خصرة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 ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، وما يؤمن بالله ويعمل الصالح يدخله جنة تجري، يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.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 فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرَضَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ أَنْبَعْ فَلَمَّا نَبَأَهُ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَ إلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِن تَظَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَولاهُ وَجِبريلَ وَالصَّالِحَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَ كُنَّ أَيُّ بَدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ أي يبدله أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قالتات تائبات قالتات تائبات عابدات سائحت ثيبات وابك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما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 ومعوهم جهنم وبأس المصير ضرب الله مثالا للذين كفروا مرأة نوح ومرأة لوط كانت كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا